بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس الثاني بعد المئة الأولى من شرش كتاب ذات المستقبل بفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشيطي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يتيبه إلى مكة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وتستحب زيارة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل مصاحبين نشأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الضرس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 والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والرسل وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما ينبغي على الحاج يوم النهر بعد فراده من رمي جمره العقبه وقد كان من هذه الصلوات الله وسلامه عليه أنه لما فرغ من رني زمرة العقبة نحر ثلاثا وستين والسبب في ذلك أنه كان قارنا الحج والعمرة ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن نحر حلق رأسه ثم نزل فطاف طواف الإفاظة قال رحمه الله ثم يفيض الإفاظة أصلها الكثرة وفاض الخبر إذا شاع وانتشر وفاض الوادي إلى ثالب الماء الكثير ويسمى هذا الطواف بطواف الإفاظة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن ويسمى الطواف الواجب ويسمى الطواف الركني ويسمى طواف القدر لفتح الطادي والدال كلها أثناء لهذا الطواف وهذا الطواف يعتبر ركنا من أركان الحد والأصل في وجود هذا الطواف وركنيته قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليؤفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العثير فأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الطواف وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه رقم من أركان الحد إلا أن بعض أصحاب الإيمان يا ذي رحمه الله يعبر عنه بالواجه أما خربيته ولزومه فهذا محل يجمع زين العلماء رحمهم الله قال رحمه الله ثم يفيد أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإحاظة يقول رحمه الله ثم يفيد إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة القارن والمفرد أفعالهم واحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحده وعمرته فمن أفرد الحج فإن هذا ركم من أركان حجه وهو الطواف ومن كان قارما الحج مع العمرة فإنه أيضا يطوف بمية الركم وأما بالنسبة للمتمتع فإنه قد سبقه الطواف والسعي لأنه يتحلل بالعمرة ويكون هذا الطواف وهو طواف الإفاظة بالنسبة للمفرد والقالم يأتي على الصورتين الصورة الأولى أن يكون المفرد قد قدم إلى مكة وطاف قبل يوم عرفه وحينئذ يكون الطواف الذي يفعله يوم العيد طواف عن ولا يلزمه أن يرمن ولا أن يطبع وذلك لأنه قد حي البيت ورملاء والطبع في طواف القدوم الأول أما لو أن هذا المفرد قدم إلى عرفات مباشرة أو قدم إلى منا مباشرة ولم يكن طاف فقال بجمع من أهل العلم إنه يرمن في طواف الإفاظة ويطبع لأنه يحيي البيت ويطفح حينئذ طوافه عن الإفاظة وعن القدوم كأنه تحية للبيت وعلى هذا قال المسنف المفرد والقارب والمفرد تقدم ضابطه والقارب تقدم ضابطه نعم ينقفان دينية الركم وينميان طواف الإفاظة والسبب في ذلك أن الطواف عبادة والعبادة لا تصح إلا دينيا ومن طاق بالبيت ولم ينوي هذا الطواف أعني أنه طواف ركم ولم ينويه عن إفاظته فإنه لا يجزيه عن الإفاظة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالميات وإنما لكل مرئ ما نوى فدل قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل مرئ ما نوى على أن من نوى الشيء كان له ومن لم ينوه لم يكن له فمن نوى الإفاظة كان إفاظة ومن لم ينوه لا يقرع عن إفاظته وأول وقته بعد نفس ليلة النحن وأول وقت طواف الإفاظة بعد نصف ليلة النهر هذا هو أحد قولي العلماء تحتجوا بحديث أمن سلمة رضي الله عنها أنها دفعت من المدله بعد منتصف الليل ثم رنت جبرة العقبة ونزلت وطافت وزارت الزيت ولكن هذا الحديث حديث رئيس والذين قالوا إن طواف الإفاظة يبتدئ من منتظف الليل احتجوا بهذا الحديث واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعف أن يدفعوا بعد منتظف الليل ففهموا أن الإذن بالدفع بعد منتظف الليل يتددم الإذن بالطوافه بعد منتظف في الليل وهذا القول خالفه جمع من العلماء أن طواف الإفاads مختص بيوم النحف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعف يوم النحر ووقع سعله بيانا لواجل وبناء على ذلك قالوا لا يجزي أن يوقعه ليلة النحر وإنما يتدئ بطلوع هجري يوم النحر وهذا القول الثاني أقرب إلى السنة وأقوى من ذهة الدليل خاصة وأن حديث أم سلم فيه ما ذكرنا من الضعف الذي لا يقوى معه عن الاحتجاز ويثن في يوم بالنسبة لطواف الإفاظة هناك وقت أفضلية وهناك وقت اتباء وهناك وقت اتهاء فأما أفضل أوقات طواف الإفاظة فالسنة والأفضل والأكمل أن توقعه بعد طلوع الشمس وقبل زوالها من يوم النحر وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ومن ما قال العلماء الأفضل أن يقع طوافه للإفاظة قبل الدوال الشمسي من يوم النحر فإن وقع طواف الإفاظة بعد الدوال فقد وافق وقت الجواز ولم يوافق وقت الأفضلية فهذا بالنسبة لوقت الأفضلية أما وقت الاجتداء ففيه القولان المشهوران منهم من يقول يبتدي من منتصة الليل وفيه ما فيه ومنهم من يقول يبتدي بطلوع الفجر من يوم النحر على ظاهر السنة الوارجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه اليوم النحن يبقى السؤال متى هو متى يكون آخر ما يفعل الحاج أو يوقع الحاج متى يكون أو ما هو الزمان الذي يجود للحاج أن يؤخر طواف الإفاظة إليه قال بعض العلماء إنه لا يؤخر طواف الإفاظة عن أيام التشريح وإن أخره عن أيام التشريق كلها له ذلك ثم اختلفه فقال بعض العلماء أخره قال بعض الذين يكرهون ذلك إن أخره عن أيام التشريق لغير عذر فإنه يلزمه دم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف أيام التشريق وذلك طاف يوم النحف وكانت أيام التشريق بمثابة الـ الـ الـ الـ بمثابة الزمان المعتبر لإقاع طوافع الإفاظة فإن تأخر عنها فإنه يلزمه دم لأن أفعال الحج ستم بأيام التشريك وقال بعض العلماء لا يلزمه دم حتى ينتهي شهر ذا شدة رسول الله لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات والحد والحج أشهر, أشهر جم وهي شوال وذل قعدة وذل شدة ففائدة التعبير بالجنب في قويه أشهر يدل على أن آخر ما يطع فيه هذا الركن إنما هو شهر ذو الشجة وهذا هو أقوى الأطوال وأن ما وراء ذو الشجة فيه الدم جبرانا للواجد الذي تركه وقصر فيه إذا لم يكن عذر أما إذا كان عند الإنسان عذر في تأخير طواف الإصابة فأن تكون المرأة الحائلة أو نفساء فأخرت طوافة الإفاظة عن يوم النحل إلى أيام التشفيق أو أخرت عن أيام التشفيق إلى آخر ذي الحجة أو أخرت عن ذي الحجة لعذر النفاة فإنه لا يجب عليها شيء ويلزمها أن تطوف طوافة الإفاظة بمجرد قهرها ويبقى السؤال لو أن لم إنسانا أدى مرافق شج كاملة ولكنه لم يطف هذا الطوافة وخرج من مكة ورجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاظة فما الشكم والجواب أنه ليس لطواف الإفاظة من الزمان حد ينتهي إليه بل قالوا إن من لم يطف طواف الإفاظة يبقى في ذمته ولو لآخر عمره فلو عاد له ولو بعد خمسين سنة يلزمه أن يعود ويطف طواف الإفاظة ويبقى في ذنبته لأن الله سبحانه وتعالى قال وأسمه الحج والعمرة لله وأمر سبحانه بإتمام الحج وهذا ركم من أركان الحج فيلزمه أن يوقع هذا الطواف وتبقى ذنبته مشغولة بطواف الإفاضة ولو إلى سنوات هذا بالنسبة لآخر طواف الإفاضة وهذا هو الذي جعل الظلماء يقولون تبقى الذنبه مشغولة به ولو إلى آخر العمر أي أنه لا بد له من أن يوقعه وأن يأتي على وجهه ويثن في يومه وله تأثيره ويثن له في يومه يوم النحق تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير بتأسي به الله والسلام عليه والخير في إيطاء أفعال الحد وأقواله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرط المسلم على أنه يوم النحق يوقع أشعال النحر مرتبة كما أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل ويؤدي طواف الإفاظة على الهدي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه الأحاديث الصحيحة به فذلك هو الخير كله فيسلم للمسلم أن يحرص عليه وأما جواز التأخير ففيه ما فيه من التفكيل الذي ذكرناه ثم يتعى بين الطفا والمرضى إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن شعى مع طواف الكدون ثم يسعى بين الصفا والمروة وهذا السعي ركن إذا كان الإنسان مفردا وقدم إلى منا أو عرفات مباشرة فالمفرد كما لا يخفى عليه سعي وهذا السعي سعي أخجه فإذا كان قد جاء إلى منا مباشرة أو جاء إلى عرفات مباشرة فمعنى ذلك أنه لم يعد ركن السعي فإذا طاف طواف الإفاظة أوقع السعي بعد الطواف لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف فينزمه بعد فراغه من طواف الإفابة أن يمضي إلى الصفة والمروة ويؤدي سعي الحج إن كان مفردا وإن كان قارنا ولم يكن سعى قبله حينئذ يسعى سعيه ويكون السعي الواحد للقارن على هذا الوجه عن حجه وعمرته وهكذا إذا كان متمتعا فإن المتمتع إذا قدم بعمرته وعد العمر وتحلل منها فإنه يلدم أن يسعى سعيا آخر لحده وهذا السعي الآخر للحد يطيعه بعد طواف الإفابة حتى يقع سعيه بعد الطواف المعتبر ثم قد حل له كل شيء ثم قد حل له كل شيء وهذا يسمى بالتحلل الثاني فالحج له تحللان تحلل أول وتحلل ثاني أما التحلل الأول فللغلماء فيه تفصيل فمنهم من يقول التحلل الأول يقع بمجرد رميه بجمرة العقبة وفيه حديث من عباسق رضي الله عنهما إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم فإذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل فقال بعض الظلماء إذا رمى أو حلق مع الرمي او طعب فقط تحلل التحلل الاول والتحلل الثاني ان كان خطاع فيقع تحلله بواحد من هذه الثلاثة وليس من النحر عند هؤلاء اصحاب هذا القول دخل فلا يرون عن النحر معصر في التحلل فانهم يرون ان النحر خارج عن مسألة التحلل اما يرمي ويحلق اما يرمي او يطوف وعلى هذا قال التحلل الأول يقع بالرمي مع الحرق أو يقع بالرمي مع الطواف وإذا رمى وطاف فقا تحلل التحلل الأول والثاني هذا مدى الطاعفة من العلماء اختروا إنه الشابعية والحنابلة رحيمهم الله التحلل الأول والثاني الفرق بينهما أن التحلل الأول للعلماء طبعا متفقون على أن التحلل الأول لا يقع به حل النساء فكلهم مجمعون على أنه إذا تحلل التحلل الأول أنه لا يحل له وضع النساء واحتلفوا إذا تحلل التحلل الأول من الذي يباك له بهذا التحلل فقال جمعا من العلماء يحل له كل شيء إلا النساء ثم اختلفوا على قولين فقال بعضهم يحل له كل شيء إلا الوضع من النساء وضع النساء فيجوز له أن يقبل له أن يباشر ويجوز له أن يعقد ويجوز للمرأة أن تزود تنكح وتنكح ولكن لا يقع الوقت هذا الوجه الأول واحتجوا بهذه حديث الطفية رضي الله عنها وهو ثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها يوم النحط ما يريد الرجل من امرأته فطيل يا رسول الله إنها حائف فقال أحادث تناهي ثم قال ألم تكن طافت يوم النحض قالوا نعم قال فلا إذا قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منها ما يريد الرجل من امرأته وهذا على تبيه مقدمات الجماع وليس المراد به أن يجالب ولكن الصحيش أنه يحل له كل شيء إلا النساء خاصة وأن حديث السنة فيها من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فإن هذا الحديث وقد جوج إسناد وغير واحد من أهل العلم يدل على أن مسألة النساء عامة فتشمل مقدمات النكاح وتشمل كذلك الوطن هناك خلاف بالنسبة للقول الثاني في مسألة التحلل قال بعض العلماء يحل له كل شيء إلا النساء والصيد فأضاه إلى النساء الصيد وهو مذب الإمام المالك رحمه الله ويرون أن من تحلل التحلل الأول أنه يحل له كل شيء إلا النساء وقت الصيد فإذا تحلل التحلل الثاني حل له الجميع والصحيح المذب الأول خاصة وأن السنة قوية في دلالتها على حل كل شيء إلا النشاء هذا بالنسبة للتحلل الأول والتحلل الثاني ومن الأدلة الصريحة على أن التحلل ينقسم إلى هذه المقسمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيّذ بعد رميه لجمرة العقبة وتحلل التحلل الأول هذه الصحيحة نسي من عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيّرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه يعني في الميقات ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت لما قارت لحرمه قبل أن يطوف بالبيت دل على أن محذور الطيب يرتفع برميه عليه الصلاة والسلام بجمرة العقضة وتحلل التحلل الأول وأنه لا يرزد في التحلل الأول أن يطوف بالبيت لظاهر هذه السنة الصحيحة ثم يشرب من ماء زمزم لما أحد ويتضلع منه ويبعو بنا ورد ثم يسرب من ماء زلزل وهذه سمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لما خرغ من طواف الإفاظة أتى سقاية العباس رضي الله عنه وأرضاه وشرب منها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عليه قال العلماء في هذا دليل على أن من طاف طواف الإفاظة السمة له أن يسرب من زلزل وقوله لما أحب أي من خير الدنيا والآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وصححه غير واحد من العلماء ماء زمزم لما شرب له وقد شهر هذا الحديث عند العلماء صحناه الله حتى قال بعض أهل العلم إن التجربه دلت على طحته فقد شربه للعلم فآتاه الله العلم وقال الإمام أبو بكر بن العربي المفسر المشهور شربت زمزم وسألت الله العلم وندمت عنه لم أسأله مع العلم العمل وقال بعض السلف اللهم انه قد جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم ان ماء زمزم لما شرب له الله من يشربه لظمى يوم الاخر فزمزم ماء مفضل وله شرفه في ثبوت الاخبار والادله لفضيله هذا الماء وشرفه وقد كان عليه الصلاه والسلام يحب هذا الماء وذكر الامام ابن رحمه الله في في الهدي أن المبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى وليه بمكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه ويأمره أن يوقر البعير بماء زنزل ويبعثه إليه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه وقال جمع من العلماء إن لهذا الماء مزي وفضل حتى إنه عرف بالتجربة أنه يقوّل قلب مع فيه من فضائل من كونه لما شرب له فإنه يقوي قلب صاحبه ولذلك كان بعض الأطباء يوصي به لضعيف القلب أن يشرب منه لما الله فيه من الخير والبركة ومن الأدلة التي تدل على أنه لما شرب ما ثبت في الصحيح في الحديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه جند من جنابة الغذار رضي الله عنه أنه لما آداه المشيكون واختبأ تحت الستار الكعبة كان يشرب زلزل وكان يستطعم به من الجود حتى ذهب الشحن وسمنا رضي الله عنه وأرضاه فكان له طعام طعم كما قال عليه الصلاة والسلام وما يدريه أنه طعام طعم فماء زنزل ماء مبارس ويشربه الإنسان وينوي به الخير تنص العلماء والأئمة رحمه الله على ذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لماشر بله ويحرص الإنسان على تأشي برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طواف الإفاظة أن يأتي إلى ماء زمزم ويشرب من أنه منه خاصة وأنه تيسر هذا الزماء سهولة الشرق منه والارتواء منه فيتظل عنه ويسر الله عز وجل من خير للدنيا والآخر ويدحو بمعورته لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص لزنزن وكان ابن عباس يسأل الله فيقول اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داع وكان يسأل الله عز هذا والأمر في هذا واسع أن يسأل الإنسان من خير الدنيا والآخرة هناك. ثم يرجع قيابيه بمينة ثلاثة ليالي ثم بعد انتهائه من طوافل إفاضة وسعيه لذلك يكون شعى وشربه من زنزن يرجع إلى منا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منا يوم النحل واختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلى الظهر بمكة أو صلىها بمنا وفي هذه المسألة خلاف المشهور وأقوى ما فدت حديث بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنا والرواية بصلاته بمنا أقوى ويردح القول بأنه صلى بمنا وما ورد من الروايات بصلاته بمكة أجاب جمع من العلماء بأن الرواية بكونه صلى بمنا اعتضدت بروايات أخر حتى صارت الشهادة كاملة بخلاف رواية جادر أنه صلى بمكة وثانيا أن حديث الصلاة بمكة يحمل على الإذن أي عليه الصلاة والسلام فأجنب الصلاة بمكة ولذلك قالوا الأفضل والأكمل أن يصلي الظهر بمنا وقال بعد السلف رحمه الله إذا كان يوم النحر موافقا ليوم الجمعة فإن الأفضل له أن يمضي إلى منا ويصلي الظهر بمنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنا وهي أفضل من الجمعة لمكان الاعتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أماني. فيرمي الجمرة الأولى وتلمت في دلخيث بسبع حصيات يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والمبيت واجب وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لأصحاب الإمام أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله حيث قالوا إن النبيت ليس بواجب والصحيح مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدف عنه في الحديث الصحيح أنه رخص للعباس العبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منا من عجل من اتقايا وقوله رخص يدل دلالة واضحة على أن الأصل عزينه لأن التعبير بالرخصة يدل على أنها استداحة للمحظور فدل على أن المبيت بغير منا من, من حاج محظور عليه بشيء الأصل ويجب عليها أن يبيت بمنا ليالي التشريق ثم إذا وجد عنده العذر من اشتغاله بمصالح الفجاج العامة كما كان في عاج المريض صلى الله عليه وسلم السقي والرعي فحينئذ يجز له أن يترخص وأما ملعد هؤلاء فإنه يجب عليهم المبيث بمنا لأن السنة وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بات بمنا وقد وقع سعله بيانا للواجب والقاعدة أن السعل إذا وقع بيانا لواجب فهو واجب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للعباد فدل على أن الأصل عدم الجواب فاجتمع هذان الدليلات القولي والفعلي القولي بالرصة للعباد والفعلي بمبيته صلى الله عليه وسلم يبيت ليلة الحادي عشر فإذا أفضح اليوم الحادي عشر فالسنة أن ينتظر إلى الزوال كما ثبت في الصحيح من حبيث جابر بن عز الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زال الشمس فابتدأ بالدمرة الصغرى التي تلي المسجد الخيدي فرماها بسبع حصيات مثل حص الخلف وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ من رميها تياسر قليلا واتسطن بيهة الوادي ودعى صلى الله عليه عليه وسأل الله من فضله وقام قيام طويلا فتجأ بحديث بن مسعود وغيره أنه يقارب سورة البقرة كان يدعو ويقف صلوات الله والسلام عليه وقف عليه الصلاة والسلام ودعا بعد غنيه الجمرة الصغرى وأطال الدعاء وسؤال الله من ثم انطلق إلى الجمرة المسطى ورمها بكبع حصيات أيضا ثم دعا عليه الصلاة والسلام وقف ودعا ورفع يديه وافتصل القبلة وماذا يدعو وأطال في دعائه أيضا ثم مضى إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حضيات من بطن الوادي ولم يقف بعدها وإنما اصطرف صلوات الله وسلامه عليه هذا بالنسبة لأفعال اليوم الحاد عشر أنه أولا رمى بات ليلة الحادعة وثانيا أنه انتظر إلى دوال الشمس من يوم الحادعة وماذا وثالثا أنه رمى الجمرات الثلاث ورابعا أنه ركف هذا الرمي وابتدع بالصغرى قبل الوسطى وبالوسطى قبل الكبرى وعلى هذا فإنه لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال وذلك لأنها عبادة معقتة والعبادات المؤقتة لا تصحف قبل زمانها إلا بدليل شرعي كما في الجمع بين الصلاةين إذا قدمت الثانية في وقت الأولى ومن هنا نجد علماء والفقهاء رحمهم الله حينما ذكروا الرمي قبل الزوال قالوا لا يصح الرمي قبل الزوال كما لا تصح صلاة الظهر قبل الزوال لجامع كون كل منهما عبادة مؤقتة فالرمي عبادة مؤقتة والصلاة الظهر عبادة مؤقتة كما أنه لا يجزل المسلم أن يعتدي على الشرق ويجاوز هذا التأقيق بالسبب في فيصل الظهر قبل زوار الشمس أو يصل المغرب قبل غروب الشمس فإنه لا يجوز له أيضا أن يعشده على الشرق فيرمي قبل هذا الوقت المحدد معين وعلى هذا فإنه لا يجده الرمي قبل الزوار والشكم في الرمي قبل الزوار يطلب في الثلاثة الأيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن يتعده وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله ما من قوله إذا انتفخ النهار من يوم الثالث عشر فارمي فانتفاخ النهار يجاب عن هذا الحديث سندا ومثندا أما من جهة السنة فإن الحديث الذي جمل على وجود الرمي بعد الزوال من هجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحه وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا مثنا فإن قوله انتفخ فإن النهار لا يصف بقوله منتفخا والشيء لا تصفه بقوله قد أخذ حظه إلا إذا جاوز النفس بحيث يطلق عليه أنه دخل في الكمال وعلى هذا فإنه لا يطلق على النهار أنه قد استتم على الوجه المعتبر إلا من بعد الزواج فكأن بالعباس يدى يؤكد السلة التي ورد في هديه عليه الصلاة وعلى هذا فإن القول بالرصة في اليوم الأخير أنه قول بالرصة أنه يجوز الرمي قبل الزوال قول مرجوح والسنة على خلافه وهنا ننبه على مثال مهمة وهي أننا إذا قلنا للناس بأنهم يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرموا بعد الزوال في اليوم اليوم الأخير وهو يوم النحر الأخير تجدهم يقولون إن الزمان قد تغير وإن الناس يقتل بعضهم بعضا وكذا وكذا وحينئذ يكون الجواب أن هذه عبادات توقيفية وأن مقصود الشرع من الحج هذا الزحاب الذي تراه ولذلك قالت من المؤمنين عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر فكأن الشرع قصر أن يقف الناس على هذا الوجه وأن يجتهد المسلم وأن يجد العناعة والمشقة حتى يأتي الغني ويأتي الرفيع والوضيع والفقير والغني والجليل والحقير فيجد الزحام ويأتق في إخوانه فتجد الذي لا, لا, لا, لا يعاشر الناس ولا يخالط الناس كالغني والسري يدخل في زحمة الناس وحطمة الناس وهذا يدفعه وهذا يهينه فيشت بغذة العبادة ويشعر بقيمة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالمقصود من هذه العبادة وجود المشقة لقوله عليه الصلاة والسلام عليهم جهاد والجهاد بدل الجهد والوسع والطاقة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة بمثابة الجهاد وليس المراد من ذلك أن نكلف الناس ما لا نطيف بل إن هذا الزحام وهذه المشقة إذا تأملتها مقدور عليها وليست من الشقة والحمد لله لا يخذر عليها إنما الخطأ ليس في التشريع وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له فكثير من الشبه والذين يحبون التوسع على الناس ولو على حساب النصوص فجدهم يقولون إن هذا فيه أذية للناس وفيه ضرر وفيه وفيه نقول لهم ليس الخطأ في التشريع وينبغي أن يحرق بين حكم الله وبين أعمال الناس وطريقة أداء الناس من مشاعر وقيامهم بالمناسك والشعائف فإنك لو تأملت هذه العبادة لو أن كل مسلم حافظ على حربة أخيه المسلم ودخل لرمي أو طواقف أو سعي متأجداً لأداب الإسلام محافظاً على حقوق المسلمين فإنك لا ترى إلا الخير ولا ترى ما يسوء المسلم أو يؤديه ولكن الخطأ من أفعال الناس وإذا أخطأ الناس في أفعالهم فإن هذا لا يدعون إلى إلغاء شرع الله أو التقديم لما حقه التأخير أو التأخير لما حقه التقديم فمسائل الفتوى في العبادات توقي فيها إلا فيما فتح الشرء فيه الاجتهاب فمواقيت الرهي مواقيت عبادة عبدية وينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا قيل له إنها أن الاجتهاب يحتج باختلاف العزم والأمكن أن تقول في جواب هذا إن الاجتهاد يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة فيما هو محل للاجتهاد أما العبادات التوقيفية والتي ورد الشرع فيها بالإنزام بزمان معين أو مكان معين فإنه لا يجد للمسلم أن يقدم على تغيير هذه الصورة المعينة إلا بدليل توقيفي فكما أنها تدفت بالدليل التوقيفي لا يجد تغييرها إلا بدليل التوقيفي وعلى هذا فإننا نقود لا نستدرك على الله في شرعه فمدام أن الله أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والإتساء به وقد ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى بعد الزوال في اليوم الثالث وهو يوم التعجل فإننا لا نرخص للناس ولا نرى وجها للترخيص لدواز الرمي قبل الزوال لأن السنة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت ريانا لهذا لهذه العبادة الواجبة والقاعدة للأصول أن بيان الواجب يعتبر واجبا وعلى هذا نخلص إلى أن الرمي يعتبر من واجبة الحس وهذا الرمي يستوي فيه يوم الحدي عشر والثاني عشر والثالث عشر وينبغي على المسلم أن يراعي الزمان وأن يراعي الترتيب فلا يرمي الوسطى قبل الصغرى ولا يرمي الكبرى قبل الوسطى والصغرى ولو ان انسانا رمى الجبرة الصغرى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فانه يقع رميه عن الصغرى يلزم ان يعيد الوسطى ثم يرمي بعدها الكبرى وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقع الرمي مركبا قال الجمهور قال جمهور العلماء ومعنى ذلك انه لا يصح رميه للثانية إلا بعد فراغ ذمته من الأولى ولا يسح رجه للثالثة وهي الكبرى إلا بعد فراغ ذمته من الوسطى وهي الثاني فينبغي الترتيب وإيقاع الرمي على هذه الصفة المرتبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو ابتدأ بالوسطى ثم رمى الكبرى ثم رجع للصغرى فإن الحكم نفسه يصح رميه للصغرى ولا يصح رميه للوسطى ولا للكبرى وعلى ذلك حينه يلزمه أن يركب على هذه الصمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدي رمي الجمرة إذا كانت مركبة عما قبلها إلا بعد إبراء الزمة برمي التي قبلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقع الرمي على هذه الصمة نعم فيرمي الجمرة الغولة وسلمت لدى الصيف بسبعي حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويجعو طويلا ويجعلها عن يساره يجعل الجمرة عن يساره لأراض الدعاء يجعل ذات اليسار ثم قال بعض العلماء يسهل يعني يكون لجهة السهل وهذا قبل الجناء قبل البيوت وكان السهل ومذر الوادي متياثرا عنك إذا رميت جنبك الصغرى ومضيت إلى الوسطى هذه هي السنة السنة بعد فرارك من رمك للصغرى أن تمشي كأنك ماضي إلى الوسطى وتأخذ ذات اليسار قليلا هذا هو الذي يعذر عن علماء بالإسهال ويعذر علماء عنه أيضا لأخذ ذات اليسار بعد الرمي نعم. ويدعو طويلا ثم الوسطى مثل ومدمره العقبه ويجعله على يمينه ويصبق ولا يخط عندها نعم جمرة العقبه, العقبة سبق وعند ذكرنا ان لها موضعا مخصوصا من الرمى وهو فم الوادي والسبب في ذلك ان جمره العقبه كانت في شجن الجبل وعلى هذا لم يكن لها موضع للرمي الا جهه الا جهة واحدة وهذه الجهه المعينه وهي نفس الحوض هي التي يقع فيها الرمي فلو رماها من غير هذه الجهة قالوا إنه إذا وقع حصاره خارجا عن هذا النص لم لا لابد أن نتقيب بهذا القدر الذي كان على عجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محل الرمي لأن العجر كتب الرمي بالحور فإذا كانت على عجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الحور لهذه الصفة فمعناه أن البقية من الحور والباقي من الجهة الجبل ليس لمحل للرمي فلو وقع فيه الحصار فقد وقعت خارجا عن محل الرمي ولذلك لا يجي أن يرميها إلا من هذا الموضوع لكن قال بعض العلماء في القديم قبل أن ينزال الجبل قالوا إنه لو رقى الجبل ورماها من الجبل ووقع حصاته من الجبل فإنه يزديه في القول طائفة من العلماء لأن الرمي قد وقع والعبرة بالرمي وعلى هذا تبرأ لمته بالإيقاع داخل الحوم سواء كان من بطن الوادي وهو أفضل أو كان من على الجبل وهو خلاف السنة ولكن الأحوط والأفضل أن الإنسان يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برميها من بطن الوادي ويكون مستقبل القلة على الصفة التي ذكرها المصنف أخيمه الله لثبوت الخبر عنه عليه السلام في رميه يوم العيد وبقية أيام التشريف على هذا الوجه المعين ولا يقف عندنا ولا يقف عند جمرة العقبة بإجماع العلماء ولذلك بعض العلماء يقول إنما يشرع الوقوف بعد الرمي إذا كان بعده رمي إنما يسرع الوقوف بعد الرمي إذا كان بعده رمي وعلى هذا في الجمرة الصغرى إذا رماها بعدها رمي وهو رمي الوصلى فيسرع له الوقوف واجمرة الوصلى إذا رماها بعدها رمي وهو رمي جمرة العقبة فيسرع الوقوف وجمرة العقبة ليس بعدها رمي وإنما تكون بعدها التراخض من الشرب الربي سواء في يوم العيد او يوم التشريق فلا يصل الوقوف بعد رميها يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال تستقبل الفله مرتبه يفعل هذا اي يفعل هذا الفعل تأسيا لرسول الله صلى الله عليه مركباً إياه على الصفه التي ذكر ما لان السنه وقعت بين الواجب وبين الواجب وواجب ثاني وان رمى كل في الثالث اجزاء وإن رمى الجمراء كلها في الثالث أجزأه فدلوا برخصته عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة أن يجمعوا ربي اليومين في اليوم الثاني وكذلك أن يجمعوا ربي اليومين الأخيرين في اليوم الأخير قالوا فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجم دل على أن الوقت يتداخل وأنه يجوز عن يجمع ولكن هذا على سبيل العذر دون غير المعدود كما يقول جمهور العلماء وعلى هذا فلا يجب المسلم لمحارفة هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركي الرمي اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر ويجمع الرمي دفعة واحدة وإنما عليه أن يتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم في bumps في الأيام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر وثاني عشر والثانث الأخير ويرتيبه بليه فان اخره عنه او او لن يجد فيها فعليه دم ويرشحه بنيه ويرتب الرمي بنيه لان الرمي عباده وقد قال عليه الصلاه والسلام أن ان اعماله بالنيات ولا يصح لان الرمي عمل ولا عمل تعبدي ولا يصح الا بنيه بقول عليه الصلاه والسلام ان من اعماله بالنيات فلا بدوا ان ينوي وإذا كان وكيلاً عن الغريف الرمي كأن يكون مريضاً يكون الإنسان مثلاً عاجزاً كالمشلود أو مثلاً مريض القلب الذي لا يمكن أن يقفل في انتحام الرمي ولا يمكن أن يرمي أو من جروح اليد على وجه لا يمكنه الرمي فإن هؤلاء يوكلون وهكذا الشقمه من المات الذين يقلب على الظن أنه لو دخلوا في انتحام ماتوا وهلكوا أو تضرروا ضررا لا يمكن الصبر عليه أو تتحقوا به المشقة الفاجحة التي لا يكلف بنسبها فهؤلاء إذا وكنوا الغير فإنه يشترض في الوكيل أن يكون حاجا فلا يصح الرمي وكالة ممن لم يحج فلو أخذ الحق وقال لرجل ارمي عني وكان الرجل لم يحج فإنه لا يزيد لأن هذه العبادات لا تصحوا إلا من حاج ولذلك لا يجد الرمي من غير الحاد بل لقدر يكون متلبسا للنسك فإذا كان متلبسا للنسك وعراد أن يرمي يبدأ بنفسه ويرمي عن نفسه ثلاث الجمرات أولا حتى تبرأ ذمته عن رمي كامل ثم يرجع ويرمي عن موكله الثلاث الجمرات سواء كان واحدا أو أكثر من واحد فلا بأس أن يتوكل عن واحد وعن أكثر ولا بأس أن يتوكل الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل على الأصل الذي ذكرناه في باب الوكالة تنحج فإن أخره عنه أو لم يبك فيها فعليه دم فإن أخر عن اليوم الثالث الأخير أو لم يبت فيها يعني في منى الباء للظرفية لمعنى فيها لأن من معاني الباء الظرفية فتقول محمد بالبيت أي في البيت أي في داخله لم يبت فيها أي في والنبيث بيننا ذكر انه واجب وحينئذ ينبغي ان يكون نبيته دائق حدودنا ومنن حدها كما لا يخفى من جمرة العقبه إلى وادي محلت وجمرة العقبه على اصح الاقوال غايه ولا تدخل في المغية ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر بطرد الناس واخاني من إلى منا فمن وجدوه عند جمرة العقبة وبعد جمرة العقبة أمروه أن يدخل إلى منا وأما واضي محسر ففيه وجهان الشهرات للعلماء رحمهم الله فمن يقول باتصال المشعرين من ذنف ومنا يرى أن واضي محسر من منا ومن لا يرى الاتصال يراه فاصلا وأنه مكان غضب وصخص ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حرك عليه الصلاة والسلام دابة كما ثبت في الحديث صحيح حينما دفع من الزنفة إلى منا ومر بهذا الواجه وأما بالنسبة للجهة الشرقية من الجنوب والغرضية إلى الشمال سيكتنف منا جبلان أحدهما يسمى بجبل سبيب والثاني يسمى جبل الصانع هذان الجبلان أجمع العلماء على أن ما أقبل منهما من منا وما أجبر منهما ليس من منا والحب بالقمم فقمم الجبال هي فاصل فإذا كان على القمة فهو على الشبهر وإنما يكون دون القمة يعني دون المنتصف منتصف الجبل من قمته فما كان من هذا فما دون فإنه من منا وما كان من القمة وما وراءها فإنه يعتبر خارجا عن لا بد أن يبيه ويتحقق المبيل بكل الليل أو بأكثر الليل وأما إذا كان جبءا من الليل فللعلماء في انخلاف المشهور قال بعض العلماء من اتجع ونام بمنهم ولو سويعات فقد بات إذا نام بها وقال بعض العلماء إن المبيه يتحقق بالثلث الأكثر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وإذا قلنا أكثر الليل فللعلماء وجهان في ضابط الليل قال بعض الأهل العلم تحكي من غروب الشمس إلى طلوعها ثم تقسم على ثنين وتضيف الناتب إلى ساعة الغروب ولو كان غروب الشمس في السابعة وطلوع الشمس السابعة فهذه إحدى عشر ساعة تقسمها على ثنين خمس ساعات ونصر تضيفها إلى سبع فإذا تضيفها إلى سبع فيكون هنا إذن الساعة الثاني عشر والنصف هذا بالنسبة لنصف الليل الأول ثم ما بعد ذلك إذا كان من قبل الثاني عشر والنصف دخل إلى حدود هناك وسألك